مجموعاتك أي منجودة مجلس الشورى سرق قرار مجموعاتك ايمن جوده مجلس الشورى سرق قرار تضرب هالمحتل العادي تضرب هالمحتل العادي صواريخنا لا تعود يا دار احنا كتائب شهد الأقصى احنا كتائب شهداء الاقصى جندك يا فتح الثوار جندك يا فتح الثوار جندك يا فتح الثوار جروحنا نداوي مشوار الطلقه الاولى على حركه فتح وعينا والجروح احنا نداوي كلا no متى احنا غيرنا اشكي من وجود الملو برادور روح عبد الخصم الولد اشكي من وجود شعبنا وجهزنا صدار شعبنا وجهزنا